قال الفصل الرابع الأدب مع العلماء هذا الفصل قصير إن التأدب مع العلماء الموقعين عن رب العالمين هو تأدب مع الله تعالى والتعرف عنوان كتاب ابن القيم الموقعين إعلام الموقعين عن رب العالمين وذلك أن العالم بفتوى ونسبة هذا الكلام والحب إلى الشريعة كأنه وقع عن الله سبحانه وتعالى. فتعظيم العلماء تعظيم لشعائر الله فقد قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والشعيرة كل ما أشعر الله بتعظيمه من أعلام الدين وتوقير حملة الشرع والشعيرة كل ما أشعر الله بتعظيمه من أعلام الدين يعني نقول الصلاة شعيرة لأن الله عظمها والزكاة والحج ونحن ذلك وتوقير حملة الشرع وحماته من توقير الشارع نفسه قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته وكل ما يشركوا بالاضافه الى الله فإن حقه تعظيم قال سعيد بن المسيب لا تقولوا مصيح ولا مسيج ما كان لله فهو عظيم حسن جميل لهذا كره يعني اهل العلم ان يقال مصيح أو يقال مصح صغير أو يقال يعني صورة صغيرة أو يقال مسألة صغيرة في المسائل العلم هذا كله ليس من الأدب وما أكثر ما يفعل كل صاحب مسألة لا يبدأ كلامه مع المفتي إلا بقوله مسألة صغيرة كل المسائل صغيرة عنده وهذا من صغر وإلا في الحقيقة أن كل المسائل كبيرة ليس هناك في العلم صغير وليس هناك يعني في هذا الباب شيء يشار إليه بالأربع عندي بس مثال يعني يفعلها كذا هذا من الجهد. قال عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجزل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه إجلان الكبير ورحمة الصغير وتوقير أهل العلم. هذا المذعع إليه الشريعة ونجب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام ابن حزم رحمه الله اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اتفق أهل العلم على توقير أهل القرآن. يعني حملة القرآن والمشتغلين به علما وتعلما وتعليما, وتعليما وتجويدا وتفسيرا. وبلاغة وبيانا وبديعا وكل ما يتعلق بعلوم القرآن استنظافا للأحكام ونحونا. والإسلام توقير أهل الإسلام عموما يعني لمنزلة الإسلام يوقر أهله فإذا رأيت مسلمان يعني احترمته ووقرته والنبي صلى الله عليه يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم من ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن كانوا على الإسلام وعلى الديامة وكذلك الخليفة والفاضل والعالم يعني يوقر الخليفة والحاكم لمنزلته وعموم مسؤوليته ولا يفتات عليه خصوصا إذا كان عاملا بالشريعة صاحب الديانة والفاضل يعني الفاضل في أخلاقه وعلمه وثمته فهؤلاء يعرفون ولا يختلف عليه والعالم أيضا من أهل ولهذا ليس كلما اختلفنا مع عالم يعني نسقطه من حسابات هذا من الجهد وإنما يبقى للعالم منزلته ولو يعني وقع في وقع فيه من يعني زلة أو فتوى يعني لا توافقنا أو نحو ذلك تلتمثه المعزين وتبقى يعني درجته ورتبته محفوظة بصونة بحظ الشريعة لها فقد بلغ أمر تعظيم العلماء ووجوب صيانة تاريخ أكابر المسلمين إلى حد النص عليه في متون الاعتقاد التي لا تضم إلا أمهات قضايا العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة بلغ أمر تعظيم العلماء ووجوب صيانة تاريخ أكابر المسلمين يعني عدم العبث لثواريخهم كما يفعلون الآن مع أبي حنيفة والنووي وابن حجر وغيرهم لا. إلى حد النص عليه في متون الاعتقاد حتى أنهم نصوا على هذا في كتب الاعتقاد هذه مسألة خطيرة ولا ينص في كتب الاعتقاد إلا على المسائل الكبار التي هي شعار لهذه الأمة التي لا تضم إلا أمهات قضايا العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة بحيث لا يخالف فيها إلا شاذ خارج عن الجماعة والذها قد تذكر مسألة يعني ظاهرها الفقه لكن تذكر في كتب العقيدة لأنها شعار لأهل السنة كما قال الطحوي في عقيدته قال ونرى المسح على الخفيت المسح على الخفيت في مسألة الفروع لكن هو يقول أهل السنة يرون المسح على الخفيف يعني حتى صار شعارا لهم بخلاف أهل البدع كالروافض وغيره لا يرون المسح على الخفيف فقد تكون الصور ليست من صور الاعتقاد وتكتب في كتب الاعتقاد لأجل أن هذا مسلك متفق عليه بين أهل السنة بخلاف الفرق المبتدع كذلك ها هنا قال قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهور فعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأسر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوق فهو على غير سبيل أما هؤلاء بهذا بهذه المعاني بما لا تقدمون مع أهل العلم فقد يعني إلى التحويش وإلى كتابه وإلى عقيدته ويعني هي عقيدة مليئة بالصامات كما يقولون ولا يليق يعني رجل يسير على الجادة أن يرجع إلى أمثال هذه الكتب فإن الصحاوي فيه كذا وكذا وكذا كما في حنيفة وفي في أبي حنيفة وفي النووي وفي غيره هذه طريقة هؤلاء الأقدام لا كسر الله سوادهم ولا أقام لهم رأيهم فأين من هذا ما كان عليه السلام مما يذكره المصنف حفظ الله قال شارحه رحمه الله يعني شارح العقيده التحويل قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت بصيرا فيجب على كل مسلم بعد موالاه الله ورسوله موالاه المؤمنين كما نطق به القران خصوصا الذين هم ورثه الانبياء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 والمحيون لما مات من سنة فبهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا ثم ذكر فائدتين الأولى العلم رحم بين أهله فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده وفي نظر بمنزلة الوالد أعلمكم ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم ما تقدم معنا مرارا في حلية طالب العلم وغيره أن العالم له أبوة دينية وهذه البوة الدينية يعني قد تفوق من جوانب كثيرة الأبوة النسابية وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في هذا الحديث إنما أنا لكم مثل الوالد لولد بمنزلة الوالد أعلمكم وربط ذلك بالتعليم فإذا كان للوالد يعني منزلة النسب وأنه الذي تسبب في وجود الإنسان في هذه الدنيا فإن أهل العلم آباؤنا من هذه النحية لأنهم تسببوا في وجودنا الحقيقي وجود الفهم والعلم ومعرفة الهدف والسبيل والطريق وتجنب يعني آفات الطريق هذا نوع من الأبوة الدينية يسمونها بالرضاع الأدبي في بعض القوانين الأوروبيين بالرضاع الأدبي لكن ألطف من هذا ما عز المسلمين الأبوة الدينية وفي مقدمة تهذيب الأسماء واللغات تحدث النووي رحمه الله عن أهمية تراجم العلماء فقال رحمه الله إنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا وخلص المجموع وهو يترجم الإمام أبن العباس إبن سريح وهو أحد أجدادنا في سنسلة الفقه يعني تعلم عليه علماؤنا الذين هم آباؤنا فهذا أب لآبائنا أبوة ذينية ولهذا قال أحد أجدادنا في ثلثة الفقر وقال الشاعر أفضل أستاذي على فضل والدي وإلا من والدي المجد والشرف فهذا مرب الروح والروح جوهر وذاك مرب الجسم والجسم كصده هذا مرب الروح يعني الأستاذ يربي الروح والروح جوهر يعني الروح والجوهر وهو الحقيقة المقصودة دون الجسم وذاك مرب الجسم والجسم كصده يعني الجسم منزلته من الروح كمنزلة الصدق الذي يكون فيه يعني اللؤلؤ ونحو <ه <ه> الذي هو أصل الكائن الحي فالكائن الحي الذي يكون داخل يعني اللؤلؤ والمرجان ذلك يكون فيه صدفته فالصدفة كالجسم والحيوان نفسه الحي إنما هو الداخل فكذلك تعد الروح على الجسم لأن الجسم عاء للروح والمخاطب بالكمال الروح وليس الجسد. فبين العالم والمتعلم أبوة دينية قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وفي قراءة أبي وهو أب لهم لكنها قراءة منسوخه على كل حال هذا ما يتعلق في الأولى العلم رحيم بينه، ولك أن توسع هذا المعنى رحم بين أهله، يعني فيه أب وفيه اب كذلك رحم فيه إخوان وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وأخالات، فتستعِد دائرة كان بينك وبين اخ قرين لك، لم تستفد منه مباشرة، لكنك جلست معه فحثه في مجلس عين، فقد صار بينكما رحم. و بينكما أخوة، ولهذا تقول له في بعض المثاجلات وبعض يعني بل وفي بعض الخصومات تذكره بأن العلم راح بين أهله يعني أن يتلطف معك وأن يعني يحسن إليه وأنك كذلك تبادلوه سأستهزئ المعاني كما يكون بين الإخوان بعضهم وبعض بعض، وأنت إذا اكتشفت أخر رضيع لك صرت صراحة، قل والله أنت رضعت من أمي يا رجل. تهم يتكلم عليه الجديد، نعم، بمجرد أن بينقمة معنى من المعاني الصينية، يعني سمعتم معنى يعني أم واحد تفرح بهذه أكيد تفرح ناد وتسر، ويعني يترتب على ذلك ألوان من الفرج، خصوصا يعني إذا كانت المرأة رضعت معها، والمرأة لا تجد من يسافر معها ولا يروح ولا يجي مقطوع كما يقولون، اكتشفت لها أخ في الرضاعة. فيمكن أن يسافر معها وأن يجي ويفرج الله عز وجل منافع تترتب على هذا منافع قليلة في الحقيقة بالنسبة لما يعني قد تكتشف من رحم العلم فإنه أوسع وأنفع وأبرر وأنقى وأدق وأبقى ثاني الفائدتين الأدب مع الأكابر خلق مغرور في نفوس البهائم يعني أ يكون في نفوسنا نحن بني البشر قال عز وجل وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحفمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يعني ادخلوا مساكنكم لألا يحفمنكم سليمان وشية أن يحفمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هذا موضع العدد والشاهد في قولها وهم لا يشعرون فإنه يدل على ظهور رحمة سليمان وجنوده وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى ويدل على أدبها الرفيع مع نبي الله سليمان وصحبه حيث لزهتهم عن أن يفعلوا ذلك عمدا واعتذرت عنهم بأنهم إن صدر منهم أذى لكم فإنما هو عبد غير قصد منهم لأنهم لا يشعرون بذلك ولا يتعمدونه لا يحتملكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هم لن يقصدوا ذلك لكن يعني لصغركم قد يقع منهم ذلك فكيف ينبغي أن يكون أدبنا مع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر أئمتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته واهل السماوات والأرض حتى النملة أو حتى النملدة أو حتى النملتي كما أفدنا من أخينا سيدنا الله خير حتى النمله في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير يعني هذا شرف وأي شرف إن كان الله تعالى وعموم أهل السماء والأرض وما في البحار والجحور يصلون على أهل العلم أفلنا نتأذب نحن مع اهل العلم فنقول لهم بالقاضي المعروفة ونثني عليهم وندعو لهم بعد موتهم ونقبل الحسن منهم ونعذرهم فيما يعني زلوا فيه لا أن نقول أولا تحرق كتبه او فلان يعني جلد ولا كرامه له وفلان كذا وكذا يعني من زبالات السنه قوم لا سلطه لهم يقطع البلادهم وأن يحمي البلاد والعباد من شرورهم وأن يجنبنا فتنتهم إنه انه اليزالك والقادر عليه فنكتفي بهذا القدر ونعتزم على الدرس الثاني الاول اننا نريد ان ننتهي من هذا الكتاب المبارك قبل رمضان ان شاء الله ولهذا قد والثاني بعض الضعف والارهاق يؤجه ان شاء الله بالمره القادمه والحمد لله